إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور أريد دفتر الرسم وأقلاماً ملونة بكم هذه الأقلام الملونة؟ هذه الأقلام الملونة بإحدى عشرة ليرا ماذا ستشتري من القرطاسية؟ سأشتري شريطاً لاسقاً شفافاً من القرطاسية إلى أي شيء تحتاجين يا فاطمة؟ أحتاج إلى مقص وممحات وملف ماذا اشتريت من القرطاسية؟ اشتريت مبراتاً وقلم رصاص من القرطسية